وَاخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم فذبو بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستُلْبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبأس مهاد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 بِالَذِينَ التَّقَوَّوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةُ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إن أغفر لنا ذنوبنا فأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاموا شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ومختلف الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بعضيا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِيَّةٍ لِلَّهِ وَمَن اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاظِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوا يَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ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 ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم يوم الاريب فيه؟ فكيف إذا جمعناهم يوم الاريب فيه؟ ووُفِيت كل نفس ما كسبت، ووُفِيت كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. قل لهم نمالك الملك.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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافئين أولياء من فليس من الله في شيء إلا, إلا أن تتقوا منهم تقاه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 وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني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 الله سميع عليم إذ قالت رأت عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أُنثى والله أعلم بما وضعت